وجهداء الضغطون مرة تنوصى لتطولك معركة هذا الشباب أشامك أن تنحن بلاجم من الجرس ولجم من بذل الحرار وبلج من بذل وبلج من الزغطة ولجم من بذل هذا م targeted a necessary made to rest تقدم في الإعجاب الأشتاء التفاقاتي يعدو عليها قصط التفاقية تغطبر شيء تتكلم عليه 8 منيوه الياء وتستطيع الطلب فيما أخي وقاموا ثم تمس وإنكيفت اسكاء لكم نراه الثلاث تهو قد يولمني من هالكين فلا تلا تقوم بساني أنا تعطني من ملايين الثمانية من يرى صحان الله لا تأخذيني هالك عادة لأنك تستطقيين أن تستطقيين أن تستطقيين أترى وأولئك لا يستطيعون أن يأخذوا بالخلاف إيه تتفضل هذا معرفة القرآن أنا الآن أدل هنا تستمعون في مصنفة ديال الأبان تتحرك إن شائركم للتعليق وتعود على الله حقيقة لكي في الله تعود إليكم أم حقاً على مجلة الثلاث تقرأ الثلاث في أمريكا في سعودية في الله في كل كل كتاب في كل يد اسقطا تخفنا على اهتماما فصل في ذكرى كتبه جلال الدين ابن الجوزي فذكر في الثلاثة ترشد جودة في الرجال يرتبون قطاع الدين اعدوه عاني من العظام في شفف قدائه ثلاثة أطوابه من الحديث لدائه وأنا والله كيف تصدرون عليه مع هذا كله لا تجد عندهم ما رسيه منكم في الخليط هو رسو الجدن ورقته وتهت في جثره فحينا عائله في انشاء اطول احضر, أحضر في عيشه ومصطبر لو شال لنا الحبيب الى داره وان اعقد قلب قدر يوم الله اكبر تكبير هو الذي في الطفل في الحبيث المحيح إن الله ينزل المعنى على طفل الحادث ويسوك الطفل على طفل البلد فقط الله عزو إذنه هؤلاء بحاجة, بحاجة لنا من يستطيع العراية والمسطة على الأولى بحاجة لنا تشعرهم بوجود المقيمة في هادئين فعندما يأتي العربي ويأتفذ جالبه ويأتفل معا من صدقتهم هذا هو أجل في جفافة يرسل العربي في المعربي وجود العربي يتطلب الهجرة لا من الغاني يستحن أن يهازر الأرض العربي في داخل الأمر ووجود العربي يوضح في الأعناق العربي أبعاب الطريق الطبيع وتتساعل رواحده وتشدونه مع مصار لها أولئك الغاب فلن يحفظ شيء الغاب ويحفظ كل مال الذي ترتفع في بلده ويحاول أن يأتي بجيء لتحن المشكلة الأولى ووجود الأرض يوحي بجميع العربي يوحي بجميع الجفهات العربي تجازل يضيف خصوات الجديدة إلى الجهة الأرض ووجود العربي في وقت معين من الأبغار لأن المزيد الأول صفتت بهذه أجلاء حرفة الإسلام والعلماء على طريق الشهدات وفتح هذا المزيد العين هذا الذي نعمل في العين ووجد أنصر غارفة في كتير من الدماء ثلاثة ثوارة وأنا من سبيل وعجب قوي ويعود إلى أن الله الضالة من قصدة فيحذرهما أول محاول من العشرة أول محاول من العشرة والعرفة هي هم يقول يا حبيب رسول الله في اشتفذات عمياتنا والعرض المحبوب ومحترم عندنا الله حتى عند جانين من المنزل وقد وقع أكثر من مناسب النزل العرب في قرطة أناس النعمة الدولة من الشيوعين وعندما نعلم عن المعربين يضعهم في سياسهم ثم يسلوهم إلى جسد النجادي رغم أنهم جسد تعينا تدولون لقاطة عربي ورحمة يعني الضخرة نحن بحاجة من العربي بحاجة لحيانة هذه الدكسيرة المنفصلة حتى لا أو حتى لا يجب أن أرغب وهم بحاجه الى بيان مائات منكم طلبت ان تحصلون جميعا الى بيان وان رجال يحتاجون الى الصارح والبيان البيان يمكن فيشاء في بيان الالعن ما كانت الشعب تنهد يد طلب لواحد من 10 مرات مجاني هل تتفتر أسرة بينما تتفتر أسرة يحجب أن ينحس معرفة الإشارة لما أكبر فهل تتفتر أسرة مجالة للمراحة يخصد جنوب عهد عالم الإسلامي ويحمل عالم الإسلامي بجسد ومجمال من الضارف فجتم من العمل على فتان الأحر الذي لديه هذا السد فإن هذا فتان فيهور العمل والعالم الثاني في الجنود الحضر وبشيوه الهدى من الحسد هم بحاجة إلى حجاز الذي تتفصله في التجد حتى لا تقعه فوصى أو في سيارات التي تنقله إلى مبادئات فذكر أن هناك إصلاح ليرشون على تنجي المصباح أو شيء حفاظ وأن أتكلم أن تصفت حيوة وطارعة حمدية للغاية ثم يحتاجنا إلى الجديد تاج الى ان تكل الخانه الى الحديد واذا كانت في جسمه فارغيه وانبهيه وقويهه والحراره يعني كلمه عباره عن منذ ثمره فالعوده الى ما حق الله لماذا يُعيز إذاً؟ هل نفسها أولاً؟ فهل نظر القبيل سنبت في حياته لأني شغيلها أولاً؟ معلماً ومرضياً وقضياً؟ يعني كنت تلك سنة تعبد أولاً تعيش عن الجهدي أربع سنوات تعيش طرح على طرح العظام على الشغل الأفضل يميني أردى فعلا يعجب ماة هذه الإذنة التي عاشت في مرافج هباية البالي مجرد ملت تنظر باöttرت حياة الخارجة التي لا تتصل على بعيدها في الوضعات مخرجة البياء كيف ستاعش هذه السنوات لأدي Hootah بينما أجد الله ومن كل هذه الation من أجل هواء الثلاثة إلي هذا يطور نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن على ذلك الدوح حالها لأنه قليل ونريد أنصر من السن ونريد الصحية من السن ونريد مجرد من السن التي راي كانت في صورته وخطوطه هذه المدايله التي تكتبها يوليو في هذا مكتوب هذه كل كلمه فيها ذكرت بالصندار الثاني وكل جذر بالشكل كل كلمه فيها تنطق كل صوتها تقتصيرا أو تقتصر أن تكون عمواناً من الصحيحة وماتة لها لحمة الإشتامية فهذا الغرامة مي خطر الشهر الشهر المارفعين مارف الشهر فهذا الشهر المارفعين مارف حتى تسامع أفضاراً لهذا وكل شهر سعر فيها الساعة فريم تقول الله أنت على الكرسي بيتها كتبت بدمان شهداء وعارف المجال تاني الأخرى إن هذا الدهال العظيم ينتظر دولات الشهدين وإذا ثالث نور الشهد تخوض المعارفة بعرفة عشرة دولة من دون حين ثوارتهم والذي جاء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءت على المسلمين ابلغوا بيان الجهاد القادم الذي يشمل الشيوخ والعلماء ان المعرفة معرفه الصبران على شيء وعاده فينا ان معكم معرفه النمو الواحد الواحد كل الذي يعطن الدنيا والشر هو معرض من العقل لم يدخل يا ثلاثه ليكن كل مرني او يا شعب ما يريد جاشا البحر من وجات البحر عندها من كل نور واحد يريد الفشاد العرض Nytt å skrive hår. Han fikk Germanebас blevet av allersy Donald gek! For han omậpet hringen mye er en omflippet til 없는 indring. Han onde som seren din navhlig�utt climb toet avståрасen sin land. En ويبارك الله لك ويعرض في نفسك وعالك يا ريحة هي قصة حليلة وأنا الثالث أنني من شعب الذي حطر ثالثاً لساناً بجانبه وعرضه تقلقه بجانبه يا يميك رب هؤلاء الشباب العرب الذين دخلوا العرب ما معظم الشهداء تخرج له الكرامة العجيبة صدقوا خراب الداحية في اليوم من الراضح العقران جدا ما شمى العرب والعجب ما شميتنا واكتشف ذلك الشديث على على كتابك المعر وضكر كتاب شهرانك لأنه يعجب بك ويبقى عقب وقضره إلى أنه جعل الشرطان وهو لذلك يعجب حتى يقضر أثناء على الشرطان إن الخطرة الظالم اشتبع 18 عاما لا زال التكتير لأصدق من قبل الحديد العالم الآن وقت تشجع من سنة عبد الله الضاني و قبر صعب المشوف لا زالت صعب من البيان و عبد الله الضاني من موطفة الضاني من الله و من لا زالت لا زالت نور يصدق وقد تشدوا قبل سنة سنة يأخذوا من القاتل إلى الشمع كل ما يعرفوا لكم هم تشاركوا في هذه المسيحة لعمل لكم وأنا أخذوا لكم وأنا أخذوا لكم وأخذوا على جنات عم وحذروا على جنات عم فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكن لا تسلم أعلم من سراء نعوه إلى أصوارنا ونسلم فيذا نعم هذا بخص عكت كأنك لا تسلم وما أنت تعلم فإن كنت لا تسلم فكرة سرعة وإن كنت تسلم فنسلم فأصدق en har kjærlighet å ha henne og henne ويجب أن أعرف لقد ذهب المجاجون ويجب أن أداء أحكم أعرف آلية أعلم أن أعرف أحكم ستقصر حتى الآن في أخارفنا الفتر الطائرة وخصفت حلواني خمسة أداة إلي أن أداء أداء جداة وقوصي الله من الذين شهرين وحليواها من الذين أتوانا وقوصي الله من الذين أتوانا وقوصي الله من الذين شهروني خمسة وثلاثة وآلافة إلى خمسون عميشا أربع عميشا أربع من ربه الله وأشكركم أن الذين يحدثوا ولكنه بحادث إلى أعوالكم فهل Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya جهاد سبيلنا. الجهاد سبيلنا. الجهاد سبيلنا. الغوط في سبيل الله الأكبر أمانينا. المرء في سبيل الله. الله أكبر الله. في ضوارف المجاهدين قطعة من الوقت من أطبقها أخيراً وقطت إلى من لم تطبيع مجدادة فيها وقطت إلى منها إلى der Nihar, also vom Islam her, in den gekommen weil es die Aufgabe der Muslime Islam zu verbreiten und die Bistur zu schenken, die Islam in der der Islamischen, in der, der, der Islamischen Richter in die Volkswirtschaft in der Nutzung von allen Völkern die Nutzung und Islam die Islam in der Nutzung dass Wir sind zwar gekommen. Weil ich hier dass die der wir reden auch Geschichte her die ganze Regierung auch vor der Tat und die kommunistische umschlussendliche Klammer vorgestellt. Und jetzt denke ich zum Beispiel äh, dass der, ja, der der Herrmann, der Herrmann, von der zweiten Laufmann, Reinhard und die Regierung gestürzt, weil sie eben nicht, weil sie Krieg im Krieg den Klamm gearbeitet hat. Der Herrmann hat zum von, die kommunistische Partei zu leider politisch auszunehmen, obwohl ich glaubte, dass man sich das Karakter, nach dem er sich darunter gestürzt hat, also öffentlich-schwierig, den es da vorgegangen ist. Dabei, weil ich wieder stand, da war ein war das nicht kommuniziert war und die Leute einen arbeitenden Grund waren. Das zum normal, Und auch diese Leute auf Afghanistan gewesen, die den Islam so haben und die natürlich den verbreitet haben. Zum Beispiel, man muss von Schatten an, das ist ja eine ganze Geschichte, er hat also praktisch mit dem Islam gebraucht. Und auch die waren, die in Widerstand geleist haben, bereits ausgestraften. Das tut man das der heutigen Zeit sehen, dass zum Beispiel nach den Regierungen die Herr Daz angerutscht waren, die afghanische Stadt sehr beschreigt waren. Danach aber die Regierungsgruppen kompaktiert waren. Und da eröffnet man sich dazu, dass man auch menschliche Flüchtlingsforschung nimmt. Also die Leute kämpfen aber, die werden auch mit Flüchtlingsforschung gemacht haben. Hier ist Und ich will nicht sagen, dass ich die in dem ich hier oben vielleicht reißig aneinander also ganz Zwischenzeit verantwortlich war, aber nachdem es reißig war, dass ich das ist. Ich kenne mich warum nun das auch. Und jetzt muss ich natürlich sagen, ich kann Die, die kann das heute geschehen? Viele Journalisten, im Land äh, äh, auch gereicht äh, und geschehen haben, die sich eine aber das erklärt Allah. Und der toller Frankreich hat uns daran erinnert, dass wir Allah vergessen haben. Wir haben gesagt, die wenn die, die, die, die, die UNK, dass die Wunschmächte sind, sind sie auf dieser haben, die Aber Allah ist ja eine Wünsche. Und in Afghanistan haben wir das wieder gesehen. Das hat uns daran erinnert. Wie können die Leute das schon ganz leicht entfassen oder ohne Sachen? Und ich kann es sagen, dass Leute, die von anderen an die Wunschmächte sehen wurden, die wiederkommen dara würde Kennt. und Polizisten wissen, dass dabei nicht geblieben hat. Wir denken heute, dass Robert Schott auf Weichhaber, er macht so. aber in Letzter hat die, die so nicht geblieben Nur wir sind in einer militärischen Lage gekommen, die versuchen jetzt meistens nur den Tagesplan zu verhandeln. Das das so religiöse. Also die Lieferhacht für schon so weit, dass den mennesker som ikke om de flere for, for de er jeg ikke flere av noen. En de vil han ha de faktis kanskje dem også som tilbake som når man heterenmete flertid. Det er selvføl ambitious om de flere flere. Daryl, den var derrede grillikretna for å だre vêt andre tror ikke at være salaries. Menn. اما الذي في زيارات للرسول صلى الله عليه وسلم ذات وقدره هل يجد رفع في وجه حقومات الإسلامية التي لا تتطيق الإسلام؟ والسؤال هو هل يجد الجهاد المسلح في الجوار الإسلامية بحيث يقوم المجاهدون جيشة حقومة ووضرائها كما نحصل في كثير من جوار العالم والعارض؟ إذا نقع في الجولة بالسلاحة على الجوار الإسلامية ونحن نجد فالاستخدام صوائل هذا الوارد في إستفن على أنه يجوز بجة إزا أعضاء جوائع ثلاثة درائج ثلاثة درائج ثلاثة درائج ثلاثة درائج ثلاثة Histseu people yet know them all, they know your dreams. The second and next season, was comin'. слهware её人. Email them, Eva, McConnell farmers, even row them. individual who makes them dry. She said, Allah, this, this, this, this, Thuldoon receive your spirit. Sophie asked her, Herr Rats Corinthians, قوله ان تقولوا قوله قالوا قوله قوله قوله قوله قالوا ان تقولوا قالوا ان تقولوا قالوا ان تقولوا قالوا ان يوجد إن يستطيع الانتهاج بارسيم يطلع لا يوجد منظمة إسلامية إيهة بارسيم فهل منظر أن نتأمنا أن نتعلم عن المنظمة الوصولية التي يتبعون يوجد لا يوجد ما هذا يوجد لا منظمة يعني أنه يشتري أن يقول كيف يكافر يمكنك أطريبًا ولا أخلي. أين في شفاة ولا لديناها ، إن هو الشفاة ، إن يقول الله دقيوتًا ، يقول كل مالا عاد litt清 Peterson. أنا دا دراقة مPDية الع analog ومل i'm not not ?up class إذن 900 من عَفْنَاه جيدًا اللذي أعتناrait اهلا واحدًا واحد COLوج فقط لذلك لا تطريق الآن لا ما قلت الإنسان على الإنسان على الإنسان يقول لكم خلاصين وخلاصين في المساعد ولا يكون لحده ولا يصرح الثلاثين ويحدثون الإنسان على الإنسان يبصد كلام عن خلاصين طضية لذلك طضية وتطيع المرح فرحة إذا ثلاثناها تحت لها أبوال الثالث إذن يجب أن تشتغل رجول الشيخ هم أبوال الثالثة السلحة يقولون الله معنا دعوائي دينا سابق ولا يقولون إلا فوق أردوه للمردين الأبواليين يقولون تنبيه يقولون إذا فربيتنا تقولون يقولون وكسر المنزل في أرضها في المصرحة الأنفر الصيني في كل المحاجر الدولية وصورة بضع جهاز الأرض في كل المحاجر الدولية يوم في يوم كثير من الصيحة الأكثر والمصار وهو من قصةının قليال الطريقة كذلك أن vraiك أن الكلمة ليجنودها من أكراك وليب القبيل تعت Having One Room بإذن الله täähetto التي عن إذا كان يريد أن يحصلها بالتجوة windmashasa thought this part in Св فقط فشف يقول قلت لأحدهم إذا كان شرع المال المثلين المثلين المثلين بفتاع عبر المثلين ودل عمل قال ليس وأين هو المثلين فماذا بكير تقصد على الله على أنه لأبواب المثلين لا أقول بهذا والله جميع التوفيبين ومن ثم قراءة إليها في حسنيني وهو في أفلاف المصدرين إلى يومهم في المسلين أن يعيشوا من أجلتهم توقيتهم من الأخير أن على قراء الله روح أنت على أن يستمع يقول لنا بإذن الله أولنا هو المنزل للسلام لدى طاعة الله هل إلا يسمع على الجناة الطويل بعد خلال الزمال والأشياء بعد أطهار الشياء لا تسمع للخليفة أين يسمع على الجناة الطويلة على قبيل البسكية الجنوية إلا يسمع على الجنوية الجريفة بحاجة فيها كل ما تسمع فحيثهم سلاء التفكيح ومصد أدنى المعروف ونؤمن بمكتازنا أن ننطلق طواردودها من ثلاث مدلة الجهاد التي تطرنا أشهدية ونحمده في الميلاد أن نحن أن يحمل ثلاثة تفحياتنا إلى أسوالنا أثنون خرارة مكتاز نحطر ثلاثة جلب ثلاث وفرهات الذين ضحفوا بأنفسهم اجتماع الإسلام وراه بجمعين القهرة قصود التعوة والبشادي ولكن أصدقوا الذين يواصلون جمالهم على بطنة الله فهم الأعلى وهم المنصورون لبهن الله والله والإكبر وللنفاهم سلام عليكم المحطم. وعلى